بسم الله الرحمن الرحيم يا هذا أيها المدثر قم فأندثر وربك فكبر وثيابك فطهر وروجز فهجر ولا تمن تزكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم إذى يوم عسير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 انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر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 إنار إلا ملاكًا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانًا ويزداد الذين آمنوا إيمانًا ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون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 بل يريد كل أمر إِنْ مِنْهُمْ أَيُّ تَاصُحُ فَمُنَشَّرَ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَنْكِرَ فَمَنْ شَاءَ أَذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَيْشَأْ وَأَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةً